أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْثِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْثِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وهو سريع الحساب